ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين منزلتنا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التفويض وقد رتب الهروي صاحب المنازل التفويض بعد التوكل الذي تكلمنا عنه في درسين سابقين وكأن العبد يتوكل على الله عز وجل فإذا قوي توكله على الله صار يفوض أمره إلى الله دوما لم يقدم ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته حديثا عن منزلة التفويض إنما بدأ حديثا بشرح كلامي صاحب المنازل الهروي الذي يقول التفويض الهروي هو اللطف اشاره واوسع معنى من التوكل فان التوكل بعد السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده وهو عين الاستسلام والتوكل شعبة منه هذا كلام الهروي معنى كلام الهروي أن الفرق بين التوكل وبين التفويض أن التوكل لا يكون إلا مع تعاطي الأسباب غير أن التفويض يكون مع تعاطي الأسباب وبدون تعاطي الأسباب وبهذا عند الهروي صار التفويض أعلى درجة وأرفع رتبه من التوكل ويرى الهروي أن الاستسلام وعين الاستسلام هو التفويض وبالتالي يرى الهروي ان التوكل جزء من التفويض التفويض واسع والتوكل جزء منه هذا كلام من الهروي يخالفه ابن القيم تماما ابن القيم يخالف الهروي في هذه المساله يعني من البدايه قال له كان بغرضاته من البدايه ولا بقول اسمو بس بقول نتيق طيب يرى ابن القيم أن التوكل أوسع وأن التوكل أرفع وسبب ذلك شوف ابن القيم قال ابن القيم ما وصف الله انبياءه ورسله وما أمرهم إلا بالتوكل ولم يرد التفويض في القرآن إلا في موضع واحد في صورة غافر في حديث مؤمن آل فرعون لما قال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال اما التوكل هو الذي أمر الله به الرسل وعلى راسهم نبينا صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين بل في البخاري سمي النبي عليه الصلاه والسلام بالمتوكل فدل على أن التوكل أرفع يرى ابن القيم أن الحجج التي أوردها الهروي في التفويض يمكن أن ترد على التوكل مثلا الهروي يقول أن التفويض بدون تعاطي أسباب يقول ابن القيم ويمكن أن يكون التوكل كذلك هل التوكل يكون بدون تعاطي أسباب بل يرى ابن القيم أن التوكل من رفعته يتوكل الإنسان قبل أن يتعاطى السبب بدون أن يكون في سبب يتوكل على الله وبعد ذلك يركب الأسباب ويتعاطاها ويتوكل على الله قبل السبب وحين مباشرة السبب وبعد نهاية الأمر يتوكل على الله في حصول ثمرة التوكل فلذلك يرى ابن القيم أن هذا يرد على سنو على التوكل فاذا لم تبقى للهرو حجة يعني هرب يرى إنه التفويض بدون سبب والتوكل بسبب هل يمكن ان يكون هنالك توكل بغير سبب ممكن ذو يتوكل بل بعد ما يتوكل على الله يسخر له الله عز وجل الاسباب يكون مثلا اديك مثال زوج مفلس دار الزوج ده له توكل صح ولا ما ده له توكل وما ده له توكل تجيب في الزمن ده أبوك ضدك ويقول لك يا أخي نحن شوفنا منك شنو قريناك دوب بالله دكت تتخرجينا بدل ما نحن شفنا منك شنو لا حدقتنا دكتنا عمره ما وديتنا دت زوج يعني زاته يعني يتعبك تعب شديد فايت تقول تقول أنا دار الزواج وفعلا ما في أي حاجة جروش وأسباب ما في تبقى تسعى وانت متوكل على الله ربنا يسخر لك الأسباب تلقى لك زول دعمك تلقى جهه وتلقى كده خلاص بعده تلقى زوجك يا اخي تعالى اني ما في بيتي ساكت بس لا اجاره لا حاجه بس احرصوا له البيت ده اتوكلت على الله قبل السبب وحصل السبب بعد ذلك قلت قوي مشيت لي ابو البيت انت من الاول متوكل قبل الازواج متوكل بعد ما ادوق لها وزوجت وخلاص دخلتها وجبت الولد الاول برضو انت متوكل على الله بعد ما حصلت الثمر بل يرى ابن القيم ان التوكل اطول نفسا التوكل أفضل شنو؟ نفس ولذلك يا ابن القيم أن التوكل أعلى من التفويض ثم ما قيل أن التفويض يكون بغير تعاطي السبب أيضا ابن القيم لا يسلم للهروي بهذا الكلام يقول ابن القيم فإذا فوض مفوض وهو يتعاطي الأسباب بل لا يمكن أن يفوض مفوض إلا بعد تعاطي الأسباب لأن التوكل مثله التفويض تماما طيب الهروي يقول فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه هذا تكلمنا عنه وبعده وهو عين الاستسلام طيب يريد بذلك عين الاستسلام بمعنى التفويض فيه الانقياد الكامل لله عز وجل التفويض فيه الانقياد شنو الكامل شنو للأعزوجين يقول ابن القيم والتوكل كذلك فقام ابن القيم ناقش كلام شروي من وجهين قال الوجه الأول أن المفوضة شوف ابن القيم بعد ما وراه إنه كلامه ده ما صح دلل على أن التوكل أفضل من التفويض من وجهين التوكل أفضل من من التفويض من بنوتين الوجه الاول ان المفوض لا يفوض امره الى الله الا وهو يرجو ان يحصل له خير اذا كان الهرو يقول التفويض ليس فيه مصلحه للعبد ولكن التوكل فيه مصلحه للعبد هذا كلام غير صحيح لان دقييم سال سؤال هل يمكن ان يفوض العبد ربه في معاشه هو ممكن عنده عطار ازرع قال لي يا الله انا زرعت الواط دي تطلعي لي يعني لما يفوض يكون قال لي الله تدمره وتحرقه ولا تطلع لي كويسه قال لي الله طلي علي زراعتي دي سمحه اسمح جراع فوض امر لك ممكن ولا ممكن يعني يمكن ان يحصل التفويض في المعاش ولا ممكن وفي المصالح والمنافع ممكن ولا ممكن وكذلك يحصل لكن ابن القيم يرى ان كلاهما يحصل فيه تفويض أمر الى الله غير ان ابن القيم يرى أن التوكل مع أنه فيه تفويض فيه عمل قلب ليس في التفويض يعني التوكل فيه عمل قلبي والتفويض ليس فيه عمل قلبي إنما التفويض تفويض الجوارح تقول لا الموضوع ده خليته بس عليك إنت ما أبقى تاني. الموضوع ده عليك لكن التوكل صاحبه يفوض أمره مع عمل قلب. في أن فيه ثقة لله عز وجل أن يحدث له تغييرا أو أن يحدث له ما هو أحسن وأفضل له مثلا في الزواج الزوج يتقدم داي الزوج كويس وخلاص اختار واحدة متربي يا رب تنفع معي تنفع معي هتكون معاي كويسة ولا ما هتكون معاي كويسة إذا فوت بقول ل الله الأمر لك تكون معاي كويسة بس تخلي لي كويسة ما بقول الله خلي لي كعبة عرفتاه عرفت؟ بفوض إلى الله بيستسلم لكنه مع التفويض لا يرجو شرا إنما يريد خيرا لكنه لا يعلم أين الخير لذلك يفوض إلى الله المتوكل بيمشي يخطب ويشي وبيختار وبيتوكل على الله بيقول لي الله الأمر ليك وبيقلبه يقينه أن الله لا يقدر له إذا الخير أذا كده التفويض التوكل اعلى منه لان مع التوكل عمل قلب مع التوكل شنو عمل شنو عمل قلب هذا الوجه الاول الوجه الثاني يرى ابن القيم ان من, من الامور التي تعلي من قدر التوكل ان التوكل ليس توكل في المعايش فقط فان من التوكل على الله التوكل على الله في اقامه الدين وحفظ الكتاب ونصر السنه والرد على المبتدع ونشر الدعوة وتعليم العلم وإرشاد الضال وتوجيه الجاهل وتقويم المعوج ومحاربة الفساد وبذلك يصبح التوكل أعلى ابن القيم ختاعدين قال شخص فوض في معاشه وشخص توكل على الله في حظ إيمانه وإقامة دين الله في الأرض فريق ولا ما فريق فرق واضح مش كده لذلك شوف يعني حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن أن يذلل آخر حاجة ابن القيم في الفقرة دي قال شنو قال ابن القيم وشيوخ الطائفة أي الذين يتكلمون في الرقائق منهم سهل ابن عبد الله التستري منهم من سهل ابن عبد الله التستري يقولون العلم كله العلم العلم اللي يتعلموه الناس كله باب من التعبد العلم الحديث والتفسير والأصول والايات باب واحد من أبواب التعبد من العبادة أمر واسع من العبادة تعليم الناس غير أن ابن القيم في المدارك أسود مربب و لا سبب يتكلم كلام المربين ابن القيم رحمه الله مربي وكلامه كلام المربين يقول ابن القيم العبادة أجلها عبادة القلب وأفضلها عبادة الوقت والله الكلام ذا. كلام رفيع رفيع جدا أجل العبادة عبادة شنو القلب أن تكون العبادة من القلب تذكر وقلبك مستحضر للاذكار تصلي وقلبك خاشع تتصدق وانت مستحضر لما تفعل مستحضر للاجل مستشعر للثواب كويس مستحضر للنيه الغائبه تعود المريض بنيه تصل الرحم بنيه ليس في اطار المجامله انما في اطار العباده طيب اجل العباده عباده شنو القلب وافضلها عباده الوقت يقول ابن القيم لو انك عبدت الله في وقت غير وقته والعباده عبادة الوقت جاءت فتركتها وعبدت بعباده اخرى وان كنت في الظاهر محسن فانت في الحقيقه مسيء اديك مثال كويس كالآتي عند حضور الضيف العبادة ليس قراءة القرآن إنما استقباله والبشر به الضيف ده، تقوم تخشتها الأولى تقرأ في النحطة دي استقبال الضيف أفضل من قراءة القرآن لأنه دي عبادة الوقت دائما عبادة الوقت أفضل عند هجوم العدو العبادة الجهاد وليس القرآن والتواري والصلاة زول يقولون نصلي تصلي تصلي شنو أطلع شوف العدو ده شمه؟ العدو أحمل السلاح في الوقت ذلك كان صليت الله يقبل منك هراه شمه؟ ليه؟ إخوان العدو يخشى البلد العباده عبادة شنو يبدوها؟ جهاد زول دخل نفسه قفل نفسه في خلوة وقعد دول غار يقرأ ويسبح الله ويصلي ويقوم ويبكي ويبدأ قرآن ذا عنده عبادة؟ العبادة تطلع العدو فتصبح اجل العبادة أفضل العبادة عند قدوم العدو ملاقاته وعند نزول الضيف البشر به وأفضل العبادة عند الأذان الترديد وأفضل العبادة عند حضور الصلاة الصلاة لوقتها وأفضل العبادة في جوف الليل ووقت السحر الاستغفار وهكذا يتسمى عبادة شنو؟ عبادة الوقت يقول ابن القيم رحمه الله أن تضييع عبادة الوقت تضييع عبادة الوقت هو أعظم آفة تواجه الصالحين في حياتهم مثلا تعليم العلم عبادة جليلة أجل عبادة تعلم شنو؟ العلم والسبب الذي يجعل تعليم العلم عبادة فاضلة هو أن النفع متعدي وأنه ما نشر العلم إلا وكان للعالم أجر وهو نائم إذا العالم علم الناس رجل في بيته لا صلى ولا قام بس رجل في بيته والناس ينتلون العلم ودي صلح لي ده ودي صحيح ده ودي يكلم ده ودي ينقل الفتوى عن ده ودي الكثب تنتشر وكذا الشيخ المات إمام مالك الإمام أحمد كلهم أجروا وماشوا ومراك دي في غبور وإذا قام واحد أخذ به كلام العالم ونفذوا العالم ذاته زين عمل الكلام ده له عن الخير كفاعله العلم ده عبادة جليلة لكن هذه العبادة لا تعني تضييع حقوق الحقوق آخرين بمعنى العالم ينبغي أن يكون له عمل في بيته فتجد بعض الدعاه بكثرة مشاغله يغفل عن زوجه وعن تربية أبنائه أذهل الدعاه واقعهم والفساد فأرادوا أن يقوموا الفساد فتجد أبناؤهم من أسوأ الناس تربيه لماذا؟ لأنهم قد لا يلقون لابنائهم بالا بل قد يقصر في حقوق الأرحام وزيارتهم بحجة التعليم بل أسوأ من ذلك أن تجد من يعلم ويتصدى للتعليم والدعوة لا يقرأ القرآن ولا يقوم الليل وتقل أذكاره وتضعف عبادته فتجده في الظاهر من أقوى من الناس وفي الباطن قلبه خرب وقلبه قاسم وهذا ما أورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس مشكلة كبيرة كده أنت عارف العبادة ما أي حاجة التوازن في العبادة أهم حاجة التوازن تكون متوازن تعرف مثل تعبد مثل تذكر مثل تقر القرآن بعض الناس يعلم الفقه كما قال ابن الجوزي فتجده من أسوأ الناس في القرآن فلا يحسن قراءته ولا يحسن حفظه بل ولا وتمر عليه الشهور الطويلة ولا يفتح لله كتابا ولا مصحفا ممكن أو ممكن هذه إشكال إشكال تتوازن تفتح القرآن في مواعيد تقرس السنه في مواعيد تصل أرحام في مواعيد والأسوأ من ذلك النساء ترجم امرأة تجد امراه تشتغل بامر الدعوة والعمل العام والأجر كبير لكنها قد تقصر في أبنائها وفي زوجها هي ما وعث عبادة الوقت كانت بمثابة الرجل الذي جاء العدو إلى ديار المسلمين فانزوى في تكية من التكايا والناس يحملون السلاح يدافعون العدو هو يسبح الله ويقرأ القرآن ده ما أهم حاجة تفهم الدين يا أنا أقول حاجة طبعا دي الغرض منها التربية شفت العباده محصوره في حاجتين الدين ده كله محصور في حاجتين اساسيتين النقطه الاولى الدين مواقف يكون عندك مواقف قويه في الدين ده بدخل الجنه دايما الصحابه اي صحابي قالوا خش الجنه بموقف عمل له حاجه خلت يقولوا عليه مش الجنه طوالي ده أهم شيء اهم شيء الدين مواقف الشيء الثاني العباده اجلها عباده القلب وهذا الكلام يذكره ابن القيم يريد به التوازن ابن القيم عنده عباره لطيفه لطيفه جدا يذكرها دائما في المدارك يقول شوف, شوف الخلل في التوازن بعض الناس يعتني بنفسه اذكار تمام الصلفه مواعيده قراءه القران العباده يقوم الليل لكن لا يقدم للأمة شيء نفعه في نفسه لا يرسل الكتاب ولا يتصدى لباطل، ولا يتأثر لفساد ولا يتعاون مع الناس ولا يصلح ولا ينبري ولا يتصدى فقط في خوصة نفسه هذا خلل عكس الذي ينغمس في العمل العام والدعوة والتعليم والعلم والدعوة, والعلم والدعوة والعمل العام وينسى نفسه تزكيه وتقويما وتصحيحا وتربيه وهذا ايضا فيه خلل وفيه جنو وفيه خلل وفيه اشكاشن اشكال كبير طيب لذلك يقول ابن القيم العلم كله الفقه والسيره والحديث والقران والاحكام والتفسير كله باب من التعبد باب واحد من من التعبد ليه؟ لانك تتعلم العلم تعبدا. تتعبد العلم تتعلم العلم شنو؟ تعبدا كما قال عليه الصلاه والسلام من اتى المسجد يريد ان يعلم خيرا او يتعلم خيرا كانت له عند الله حجه تامه رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب جيت الجامع تحضر درس حجه كويس فمعناها ده باب عظيم لكن على الانسان في هذا الباب الا ينسى نفسه وان لا ينسى اهله التوازن ان لربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لاهلك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه لو جيت تصلي وتقصر في حق اهلك الله بيسالك مش بيصلي لي الله؟ الله يخليك ليس بيصلي ليه؟ يصلي منه؟ لي الله؟ الأولاد الذين يأكلون منه؟ الذين يسعى في رزقهم منه؟ الـ الـ الـ الـ الله ما يجعل السبب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول اللقمة يضعها الرجل في في أهله له بها أجر ليس تلك عبادة أم لا تلك شيء ثانية؟ عشان كده ذلك كلام عجيب ابن القيم عنده مقولة أنا تعجبني هذه المقولة جدا قال ابن القيم في فقد التوازن قال كتب الحارث ابن أسد المشهور بالمحاسب أبو عبد الله المحاسب كتب كتاب الرعاية إنه زولي حاسب نفسه ويبعد من الرياء قرأ بعض الناس كما قال ابن القيم في المدارك كتاب الرعاية فخاف من الرياء فتعطلت الجمع والجماعات والجهات في سبيل الله وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وصلة الأرحم خوفا من من الرياء وحفظا للوقت والقلب حتى يكون مع الله لأن الحركة تشتت القلب وجمعية القلب على الله قال ابن القيم كان هذا بمثابة من أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا عشان يبني له قصر هدم مدينة كاملة لأن الأمور التي عطلها من صنم شنو؟ من صنم شنو؟ من صنم الدين والعبادة وما أتى رعاية النفس بانه زول ما يكون مخلص وما يرائي ده جزء من الدين فجعل ده كل الدين وأصبح لا يلتفت إلى بقية الأشياء عرفت؟ وهنا يناقش ابن القيم قضيه مهمه هذه قضيه العباده النفسيه العبادة شنو؟ النفسية ما معنى العباده النفسيه؟ اسمع الكلام ده العباده النفسيه ان يميل الانسان الى عباده معينه لان حظ نفسه في عباده وليس لان هذه العباده الافضل ما أنت مرات بتقوم تجيك عبادة بتلقى نفسك فيها اسال نفسك هل دي أفضل منها ما فيه بمعنى شوف القاعدة دي لا تعبد عبادة يريدها قلبك إنما افعل العبادة التي يريدها ربك ممكن يكون أنت حجيت عشرين مرات عبادتك الحج تعبده إنك ماشي الحج ماشي الحج نفسك في الحج الحج عبادة لكن الناس محتاجين للقروش دي في مساكين محتاجين لها الأفضل عند الله شنو انت شوف الأفضل عند الله ما شوف الأفضل ليه كتاب ليه كتاب أفضل حج بيتمشي تحجي أزوله وبتلقى إيمانيات عالية لنفسك لكن هل الله ظاهر دا في الفيزيز دا الحج ما حجيته حجيت عشرين مرة غير ظاهر كان أديت مساكين قد يكون عند الله أعلى درجة لك من حجك خاصة في ظل مجتمعات فيها فقر وفيها جوع العبادة النفسية والله أخوانا بالقييم لا ناقش أشياء ناقش أشياء عجيبة يعني تعتبر من الدقائق ومن الرطائف طيب شو الكلام بتاعنا القيم السمح ده العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل انتهى الامر الامر ده كله العلم والعباده والورع والزهد كل راجع لشنو للتوكل انت كانت توكلت يا اخو هذا كلام عجيب العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع يعني ما تقول لي بصلي وبصوم وبتمشي تقول لي حق الناس الورع ده ما تقول لي بصلي وصوم تصلي وصوم وتاكل حق الناس صلاة من محل ما ماشى من محل ما مشى. قال عيسى عليه السلام نقل ذلك ابن ابن ابي الدنيا في كتاب الورع لو صليتم حتى تكونوا مثل الحنايا وتعبدتم حتى تكونوا مثل الأوتاد لن تنالوا ما عند الله الا بورع صادق كلام واقع كان قاعد تصلي لحد ما تبقى جير خشب خشب تجيب خشبه, خشبة. من كثرة العبادة ما عندك عند الله حاجة إلا تكون ذو الورع ورع تترك الشبهات وتعف في المطعم لما تجي تاكل تاكل الحلال قال يونس بن عبيد رحمه الله لو كان الحلال دقيقا دقيق اشترى الدقيق بحلال ووضعته على جرح بريئة كان استردت لك عند الجروش ضامين حلال مئة مئة حلال استرد بقى دقيق الدقيق ده في جرح الجرح, الجرح يبرى فوانه لا اكيد الحرام يا اخوانا كفيف أساكيد يا اخوانا التعبد الورع ما تقول لي بصلي تكون ورع ده حديث بالنماجة قال عليه الصلاة والسلام كن ورعا تكون اعبد الناس يعني العبادة شنو الورع وفي روايه اتق المحارم تكن اعبد الناس اتق المحارم فكن شنو احب الناس عشان كده الورع هو العباده هي الورع وخير دينكم الورع عشان كده في في كتاب الورع لابن ابي الدنيا قال ترك دانق الدانق ده اقل وحده في الدرهم مما حرم الله احب الى أسلافنا من حجة حجه دانق من لين من الحرام تبعد منه كانك حجيت عند الله 1000 مره دمعناها معناها كن ورعا تكن اعبد الناس حديث ابن ماجه كن ورعا تكن شنو اعبد الناس عشان كده قال العلم كله باب من التعدد والتعدد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد البخل زادك بورع شنو؟ ازاي تكون زاهد في الدنيا؟ يا هل حلال تكون زاهد فيه، بالحرام بيمشي عليه. الزول الزاهد في الحلال زاهد. في الحرام يمشي؟ والزهد كله باب من شنو؟ من التوكل، الزول اللي بيتوكل على الله وبيعتمد على الله ما دا الحرام. لانه رزق متاكد انه عند الله. وما بجيه إلا شو كتبوا لي والله قلت بيخليه يجح يجح شنو يا أخوانك بيجيب الحرام شنو الجهجه أزول خايف لا رغنى بسرعة يلغف يلغف بيقول جاي بتفوت عليه يلاوث بيقول الليلة ما أخير قبل ما أنا كدي أخلي لأولادي وكدي تخلي لأولادك مالو لكن بالحلال أول حيث أن يستقيمهم في شنو؟ في أنفسهم طيب يقول الهروي على التفويض هو على ثلاث درجات التفويض على شنو؟ على ثلاث درجات. الاول ان يعلم العبد ان يعلم ان العبد لا يملك قبل عمله استطاعه فلا يامن من مكر ولا يياس من معونه ولا يعول على نيه، هذا كلام صحيح وافقه فيه ابن القيم وشرحه. شرح الكلام ده كالاتي. طيب التفويض دي كيف؟ أول حاجة في التفويض، أنت لا تقبل زول عندك لله تفويض ولا مالا تبجا، ذا التفويض أموره ولا مال تفويض أمور لله ولا تفويض للناس، أمور ده تفويض لله، طيب أول حاجة تعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاع، يا سلام، أنت عملت عمل، قبل أن تعمل عملك لم تكن لديك استطاع قبل العمل، يعني تتبرأ من الحول والقوة تقول الله هو اللي يسر لي الله هو اللي يعاني الله هو اللي وفقني ما تقول أنا سويت هذا معنى أن يعلم العبد أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعا طيب بمعنى لا يحركك إلا الله ذكر ابن القيم ابن القيم يقول شنو يقول شوف ربنا شنو قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم معناه الله ما اسمعهم ما اسمعهم في الوجوش الاظن في القلب وقال عن المنافقين ولكن كره اللهم بعاسهم فصبطهم الله ما ساعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين ما ساعدوا المرج ده ما مرج بلاوه الساعد منه ساعه الله عز وجل عرفتا فطيب اذا علم العبد هذا فلا يامن من مكر من علم ان الاستطاعه بيد الله لا بنفسه ومن علم انه بالله لا بنفسه لا يامن مكر الله لانه يمكن ان يرفع الله تاييده وتوفيقه عنك في أي لحظة اين تنهب تهلك طوالي عشان كذا لا يأمن مكر ابن قيم شنو يقول كيف يأمن المكر من هو محرك وليس محرك المحرك منه العبد محرك يأمن مكر الله هو الله يحركه ولذلك يقول ومن مكر الله بعبده أن يقطع عنه مادة التوفيق الحول ولا قوة إلا بالله مما كان لله بعبده أن يقطع عنه مادة التوفيق وأن يخلي بين العبد وبين نفسه يعني الله كالخلافة نجفة الدين تنتهد يا أخي أو ليس من مقولات نبينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أو ليس من دعائه اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب دا الامر الاول ان, أن لا, يأ لا يامن مثل الله ولا يياس من معونه من علم مفوضا امره الى الله ان الامر كله بالله لا يياس من معونه الله له كيف هو يعلم ان الامر كله عند الله من علم واقر واستيقن ان الامر كله لله دائما يطلب المعونه من الله ولا يياس من المدد اخواننا في حاجه مهمه جدا نحن احيانا بتجعلنا بيجعلنا نضيق نقوم نسال الله ونسال الله ونسال وما يتفكر الضيق ونسال ونسال نقوم في النهايه نقول الشيء ما يتفكر بس الله دار كبير وهذا ياس من المعونه ياس من شنو من المعونه لكن المؤمن لا يياس من من معونه الله ولا يعود على نيه يعود على نية ما معنى على النية لا يعتمد على عزمه ولا على نيته ولا يثق بنفسه فإن نيته وعزمه وإرادته وتوفيقه بيد الله لا بيده هو معناها فلتكن الثقة بمن عنده كل شيء ويرجع إليه كل شيء بالدرجات الأولى الدرجة الثانية من, التفوض من التفوض الله. تعمل شنو معاينه الاضطرار فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا يا سلام شوف الهروي ذاته عنده, عنده ابواب كده يعني الرجل ده عجيب فيها هذه النقطه نقطه مهمه جدا يرى الهروي ان التفويض يعني الافتقار الى الله ومعاينه اضطرارك وحاجتك الى الله فعلى قدر اضطرارك الى الله وافتقارك اليه وعلى قدر ذلك وانكسارك بين يديه وعلى قدر اقبال قلبك عليه وعلى قدر ثقتك فيه وعلى قدر اضطرارك ومعرفتك بحاجتك الى ربك انما يكون حتى قال ابن قيم حتى تعلم ان كل ذره من ذراتك الباطنه والظاهره مضطره مفتقره الى الله العبد بربه لا بنفسه صح المصح طيب اذا عاينت الاضطرار هل انت مضطر الى الله هذا سؤال هل انت مضطر الى الله نعم في كل وقت أم في بعض الاوقات في كل وقت الاضطرار الى الله كما قال ابن القيم بعدد الانفاس قال اللهم لا تكني الى نفسي شنو طرفه عين فاهلك والله الله يخليك غفلتك دي تضل ضلال ما يعلم بدر رب العالمين طيب من وصل الى هذه الدرجه من الاضطرار لا يرى عملا ممجيا هذه واضحه جدا لا يدخل احدكم الجنه بعمله هل تعمل بنجي؟ يا بنجي من نوقش الحساب عذب هذا الكلام ذاكنا الاشكال اللي الدايل لوقفه ولا ذنب مهلكا كيف لا يرى ذنبا مهلكا والذنوب مهلكه لا يرى الحرام يقول من نظر الى الله إلى نفسه بانه مضطر الى الله دوما لا يرى عمل منجد صحيح ما في عمل ولكن لا يرى ذم مهلكا الذنوب شنو مهلكه لكنه كما قال ابن القيم وقد احسن ابن القيم بشرح كلام الهروي لو جزل اي شرح كلام الهروي بالظاهر يقول الهروب يرى ان الظلم ما يعمل ظلما بجه لا لكن الكلام من نظر إلى الله بالاضطرار وعرفه فلا يوجد ذنبه لك مع رحمة الله وعظمته ومع كرمه وجوده في في ذنبه لك مع رحمة الله رحمة الله وسع معناها بقدر ما تفعل من ذنب وترتكب من معصية إذا رجعت إلى ربك بالاضطرار دفعك هذا إلى التوبة وأبعدك من اليأس والقنوط من رحمة الله فلا يرى شنو ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا حتى ولو تعاطى المفوض والمتوكل إذا تعاطى الأسباب لا يرى أن الذي أتاه بهذا الخير الأسباب إنما, إنما هو والأسباب محمولان هو والأسباب مال محمولان والحامل والموفق منه هو الله عز وجل الدرجه الثالثه والاخيره بعد طبعا يا اخواننا ندخل في منزله اسمها منزله الثقه بالله ما زود اتوكل وفوض بعد اسمه الثقه وبعد ذاك التسليم بعد منزله الثقه منزله منزلة الثقة بعد ذلك منزلة شنو منزلة التسليم بعد ذاك هندخل في المنازل الكبيرة كبيرة منزلة الصبر منزلة المحبة وهذه المنازل طيب الدرجة الثالثة من درجات التفويض شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط يا سلام ومعرفتي بتصريف التفرق التفرقة والجمع كام ده معناه وشنوب الف... الدرجة الفاتحة بسرح ابن القيم. معاينة الاضطرار العبد فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا عرفت طيب إذا رأى هذا أن يشهد العبد حال نفسه أما هذا أن يشهد عظمه ربه والمفوض لا يفوض إلا لعظيم، فإن لم تشهد عظمة الله لا تفوض إليه. حتى لو جوك جاك واحد في موضوع عندك موضوع مع ناس الشرطة أو مع ناس الجيش في وكيل عريف وفي صول وفي عقيد وفي فريق يتمشى ذاته الومى زاد يمشي الرتبه عتا الكبيره بيقول دا يا زول المجيح بيجيهني بيخاف منه بيهرسوا كلهم ولله المثل الاعلى على قدر تعظيمك لله تفوض الامر اليه سبحانه وتعالى ولذلك تشهد شنو تشهد ان الله قد فرض ما معه شريك في الحركه والسكون ما من شيء يتحرك في هذا الكون يا اخي قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الحركه والسكون بيد الله انتهى الكلام اذا قلت كده ثاني وما في جهجه مالك تقول له فريق لا تقول له رئيسه تقول وزير تقول له بينضى الامر فوق فوض فوق ده معنى الامر معناها شنو معناها ان تشهد انفراد الله بالحركه والسكون يقواننا لا يتحرك شيء في هذا الكون الا بامره ولا يقع في هذا الوجود شيء الا باذنه سبحانه والسكون ومع السكون القبض والبسط وذكر القبض والبسط لانه قريب من قضيه معايش الناس وارزاقهم فمن عرف الله بأنه القابض الباسط هل يمكن أن يلجأ إلى مخلوق أو ان يطلب توكله أو أن يهتز في الله يقينه القابض الباسط ومعرفته بأن الله يصرف التفرقة التفرقة والجمع الجمع إقبال القلب بكلياته على الله والتفرقة تعريفها التفات القلب الى المخلوقين ودائما الجمع اعلم من التفرقه التفرقه التفرق زنده هو قاعد مع الناس يصلي لله وقلبه مشتت يقول لك انا متوقع على الله وينظر للمخلوقين والذي الذي حصلته جمعيه قلب لا يلتفت الى المخلوق واذا نظر الى المخلوق ينظر الى المخلوق باعتباره سبب مجرد سبب مجرد فقط وأنهم آل محضة لا يفعلون شيء وأن الأمر حقيقته وكله عند من؟ عند الله جل جلاله هذه منزلة شنو؟ منزلة التفويض والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته